فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحرى بأن الله يبشرك بيحيا أن روكانيام يا مصدطا بكلم من الله وسيل وحصورا النبي قال رب أن ما يكون لي غلام وقد بلغني كبر ومرأتي آخر قال كذلك الله يفعل فَثَلَاثَ فَنْتَ أَيَّ مِن إِلَٰهٍ لَّمْٰثَ وَانْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وَلُمَا يَمَا مَنْ مَنْ قُلْتَ لَيَجِبُ إِبْدِيَخْ تَصْبُد إبْقَا المسيح عيسى بن مريم اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة رميما